نسانع وحدا ما تنسوس من نفسه ونحن أبوى أين حمد وليد إذن قدر تهتياري وحب يديد وحب ما يبقى من الله سَخَرْتُهُ لِلْمُنْتَهِي الْحَقُّ لَا كَمَا يَفْتَرِي الْمُنْتَشِقُونَ وَأَنَا أُغَاطِسُ صُورًا لَا يَرَى تشكنا عن كثاء كرصص كثير رحيد والضالح منه ما فعله رحيد ألقيا في من أمناك سعيد من لا طرق في العذاب الشديد قال لهم ربنا لا طريق ولا نفت منك إِنَّ الْمُعْرِضَ الْمَعْرُضِ مَا يَعْمَلُ الْقَوْلَ لِلَّهِ وَعَلَى الْقَالِبِ الجنة نتويلون تنزل ولا مكروه تذلهم الله وعليكم بالرؤى وحافين ننشير ان ربنا قد يا اشرا بالو ولا بيض مذير وتوم من الله إن من مؤمن من شذوم ومن في نشي ان وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ وَالَّذِينَ سَفِينَ حَيَارٍ وَسَفِينَ حَيَارٍ كَانَ الْأَرْضُ الشَّاسِعَةِ وَالْحُضُورُ بَعْدَهُ ما كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ذلك حَشْمٌ عَلَيَّ رَبِّ اسْمِ ذِكْرِ نَحْنُ رَاضِي مَا يَفْعَلُونَ وَمَا أَمْرُكَ يَنْجِزُ مَا لَا